أمن الدولة يبدأ من الداخل عندما يسير المرء في دولة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرى ملائكة تسكن البيوت أو ترتاد الأسواق أو تتردد في الطرقات لكنه يرى شيئا مدهشا يرى أمنا واستقرارا يرى بشرا يحميهم النظام ولا يحابيهم نظام يطبق على الجميع دون استثناء وعندما يسير في دول الظلم فإنه لا يرى شياطين في البيوت أو الطرقات لكنه يرى نظاما غائبا وحدودا قد امحت البشر هنا هم البشر هناك لكن القوي يرى ألا حدود تردعه فتغريه قوته وتتوغل به فيلتهم الضعيف وحقوق الضعيف ليتحول إلى كائن بلا أخلاق أما حكاية الضمير وتأني الضمير فلا تسمن ولا تغني من جوع في غياب النظام العادل عندما أسس صلى الله عليه وسلم دولته دون إكراه بدأ بناء الفرد بالتوحيد لا بالشعارات والمثاليات التوحيد يعني أن الكل لله وأن الكل في ملكه وتحت قدرته وعدله تحت رحمته أو بطشه بنى صلى الله عليه وسلم المسجد ليذكرهم بذلك خمس مرات ليذكرهم بالبعث والحساب ثم اتجه إلى الأسرة فبناها على الحدب والحب ذات يوم كان صلى الله عليه وسلم وصحابته في مجلس فمر شاب جلد قد نحتت العضلات جسمه وشع النشاط من حركته فحدق به الصحابة وقد أعجبتهم قوته فالتفتوا إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فأضاء لهم صلى الله عليه وسلم أن القوة حين توجه للعناية بالضعفاء لا للبطش بهم تصبح جهادا فقال صلى الله عليه وسلم إن كان يسعى على ولده صغاراً فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين ففي سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها ففي سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أهله ففي سبيل الله ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن كان خرج يسعى تفاخرا وتكاثرا ففي سبيل الطاغوت أمر صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين وبالعدل في العطاء بين البنات والبنين وقال خيركم خيركم لأهله وابدأ بمن تعول بين صلى الله عليه وسلم حقوق الزوج والزوجة والأولاد وبعد أن أكمل صلى الله عليه وسلم بناء الأسرة وجعلها لبنة الأمن الأولى اتجه إلى اللبنة المجاورة والباب المجاور إلى باب الجار فتحدث عن حقوقهما فغدت الجدران بينهما كأنها جدران من المشاعر حتى تَإِنَّ تا أَحَدَ تَلَامِيدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوَزِّعُ هَدَايَاهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمَهِ اِبْدَأْ بِجَارِنَا الْيَهُوْدِيَّ